فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَيَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلِنِي مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِن فِى ذٰلِكَ لَآيَاتٌ وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِينَ فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنْ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهَ فَلَا تَتَّقُوْنَ